يقول المصنف حفظه الله أما الكريم فقد ورد في ثلاثه مواضع قال تعالى ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم وآية الاخرى التي تعلمونها ومن ومن كفر فان الله غني عن العالمين فغني عن العالمين هذا يدل يعني يعطيك الإضاءات المجمله ما هو غنى رب العالمين وعدم الافتقار سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين لكن لكن العالمين في افتقار إليه كل شيء فقير إلى الله سبحانه وتعالى وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان يعني الكافر يا ايها الكافر ما غرك بربك الكريم ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم يعني الاصل هو الايمان الفطره والدلائل والبينات والبراهين لكن ما الذي غرك حتى وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا ما غرك بربك الكريم الذي تفضل عليك ايه في الدنيا باكمال خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما يعني لو افترضنا اخواني ان انسانا فقد بصره جاء عند طبيب كان قال انا خلاص ان شاء الله ارد عليك البصر باذن الله عز وجل ورد عليه بالفعل عالجه كذا ورد عليه البصر. وكم أمرت كم كذا؟ قال لا شيء. إيش يقول عنه؟ هل كريم وهل كذا الى اخره فكيف بمن خلق البصر اصلا يعني؟ كيف بمن خلق البصر وخلق السماء وخلق العقل وخلق الفؤاد وخلق وخلق رائعة سبحانه وتعالى فهذا الطبيب الذي فعل هذا لا يمكن أن ينسى الإنسان ما فعل من موقف رائع. فكيف ينسى يعني سبحانه وتعالى الخالق الخالق العظيم المنان المتفضل المنعم عز وجل ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما قال بعضهم يعني جوازا غره جهله يعني الذي لا يؤمن غره بربه الكريم اللي ايه وخدعه جهل قال اخرون الشيطان وقال بعضهم لو قيل لي ما غرك بربك الكريم لقلت الستور المرخاه الستور المرخاه هذا طبعا سؤال لكم ما هي الستور المرخاه من يعرف الستور المرخاه أي والحديث الحديث داعي على الأبواب داعي يدعو على رأس السراط وسوران وعلى جنبتي السراط الحديث ثالب فهذه السطور المرخاه اللي, اللي حفت النار بالشهوات آه حفت النار بالشهوات وقال تعالى فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم يعني تعال الله عز وجل الملك الحق عما يصفه به هؤلاء المشركون تعال الله تعال الله عز وجل وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى تقدست اسماءه وعظم وارتفع عما يصفه بها هؤلاء المشركون ومما يضيفون له من ان, أن له شريكا إيه؟ وعما يزعمون ان يعني انه قد اتخذ البنات او عما يضيفون اليه من اتخاذ البنات تعالى الله عن هذا علوا كبيرا هنا اخواني رب العرش الكريم قرأت يعني قرأ بعضهم رب العرش الكريمي ورب العرش يعني كلمة الآن نشرح ونقول هو رب العرش الكريم على أن الكريم صفه لمن للرب سبحانه وتعالى ورب العرش الكريمي صفة, لإيه؟ صفة للعرش على كل حال هو الكريم يعني كريم العرش كريم و. والخالق سبحانه وتعالى والرب كريم عز وجل والكريم وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم والكريم هو الكثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء أحسنه الكريم يعني في اللغة و في الشرع كذلك مستقى من هذا المعنى هو من كل شيء وهو وأفضله من يتذكر حديثا في هذا؟ يعني انه من كل شيء أحسنه وأفضله وإياك وكرائم أمواله يعني نفائسها التي تتعلق بحتى نفائسها سميت النفائس او سمي نفيسا لان النفس متعلقه فيه نفيسا لان النفس متعلقه فيه يقول لك بالعالميه الشغل منفوسه النفس متعلقه فيها ونفيس لان النفس متعلقه بها واياك وكرائم أموالهم اي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لماذا انه هذا يختص لها لانها يعني جامعه للكمال الممكن في حقه من ايه من غزارة اللبن من جمال الصورة من كثرة اللحم من كثرة الصوف فهنا هنا نهي جامع الصدقات وجامع الزكوات أن يختار الكرائم والأفضل والأحسن يعني ياخذ لو كانوا يذهبون يرسلهم الوالي لاخذ الصدقات الظاهره يعني من المواشي من الابقار من الأغنام من كذا يأخذون فالنبي عليه السلام يوصي قل وإياك وكرائم أموالي لا تأخذ الأنفس الأفضل يعني الشيء المقبول يعني الماشي لكن لا تأخذ الأفضل والأحسن وهذا من يعني رحمة الإسلام ومن عدل هذا الدين هذه جاء بهذا الكلام على وصف الكريم الكريم من كل شيء أحسن وأفضل والله عز وجل وصف نفسه بالكرم اذا الكريم كثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء احسنه وافضله ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى انه لقران كريم يعني كثير الخير غزير العلم كل خير وعلم يستفاد من من القران الكريم وصف عرشه بذلك فتعالى الله الملك الحق لا إله, إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم يعني على قراءة من قرأ بالكسر رب العرش الكريم يعني حسن المنظر بهي الشكل فوصف العرش بإيه؟ بالكرم ووصف بذلك ثوابه العظيمة ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده قال عز وجل لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يعني وصف الرزق بإيه بأنه كريم الواسع العظيم الوفير وقال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني إن اجتنبتم كبائر ما نهاكم الله عز وجل عنه فالله عز وجل يكفر عنهم إيه الآثام يكفر عنهم إيه الآثام اجتناب الكبائر تكفير للصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيعتهم يعني إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها نكفر عنكم صغائر الذنوب تسقط صغائر الذنوب بإيه بماذا؟ باشتناب الكبائر وأدخلناكم الجنة ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما وندخلكم مدخلا كريما إن تشتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم وندخلكم مدخلا كريما وصف المدخل بأنه يا هنا كريم والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات فالانسان إذا دخل هذه الجنة فلا لا هم لا حزن لا منغصات لا مكدرات فوالحديث واضح إن لكم أن تحيا فلا تموت فيها وأن تصحوا فلا تسقم أبدا إلى آخر وصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره كما في قوله تعالى هذا الآن يعني هنا تفسيرات لغوية لها دلالات شرعية في معنى الكريم يعني مثلا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم هنا أراد أن يبين ما معنى الكريم حتى نربط هذا باسم الكريم والمدخل وصف بأنه كريم الرزق بأنه إيه؟ كريم العرش بأنه كريم يعني هذا كله ليربطه الإنسان باسم الله عز وجل الكريم يعني اضافه الكريم لأي وصف تعطي البهاء تعطي الجمال تعطي الحسن تعطي صراحة الصدر الإنسان حينما يسمع هذا الإنسان لو كان مثلاً إنسان أول ما تسمع قصة عن قضية البخل يعني تشعر بالأسى وتشعر بالحزن حينما تشعر بهذا الكرم وبإغداق الداعي وبكرمه تشعر بالبهجة والسرور فلتتذكر كرم الله عز وجل وأنه هو الكريم الأكرم وأن كل كرم إنما هو مخلوق للكريم الأكرم الغني العظيم خالق السموات والأراضيين سبحانه وتعالى أولم يروا, يروا أي هؤلاء المشركون أولم يروا هؤلاء المشركون هذا التفسير أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم يعني أي الحسن كما قال النخلة الطيبة نخلة الطيبة الحمل يقال لها كريمة والشاء أو الناقة إذا غزرت فكثرت البانوهما ناقة كريمة العرب كانوا يقولون ناقة كريمة إذا كانت معطاءه غزرت اللبن والشاء كريمة ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء الإعطاء فحسب يعني فقط لا وإنما الإعطاء من تمام معناه ولذا ورد عنها عن أهل العلم في معنى هذا الاسم يعني ورد في اسم الكريم أقوار عديدة فقيه معناه كثير الخير والعطاء وقيل الدائم بالخير وقيل الذي له قدر عظيم وشعر كبير وقيل المنزه عن النقائص والآفات الآفة يعني كل ما يصيب شيئا فيفسده من عاهة أو مرض أو قاهط ويقال آفة العلم النسيان يعني أفسد إيه حفظ الإنسان العلم النسيان وقيل معناه المكرم المنعم المتفضل وقيل الذي يعطي لا لعوض يعني من معاني الكريم انه ايش يعطي لا ينتظر العوض لانه اذا انتظر العوض ينافي ايش الكرم وقيل الذي يعطي لغير سبب لكن بحكمه واضح اخواني وقيل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج وقيل الذي اذا وعد وفى يعني يفي بوعده وقيل الذي ترفع اليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة وقيل الذي لا يضيع من التجأ إليه وقيل في معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات وقيل الذي يعطي ويثني يعطي ويثني كما فعل بأولياء حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ثم قال مدحهم وأثنى عليهم قال أولئك هم الراشدون قال أولئك هم الراشدون ويحكى أن الجنيد رحمه الله سمع رجلا يقرأ انا وجدناه صابرا نعم العبد قال سبحان الله أعطى وأثنى يعني وهب إيه وهب الصبر واعطاه ومدحه على ذلك عبد الله اعطاه الصبر من الذي اعطى الصبر الله اعطاه الصبر واعانه عليه قال انا وجدناه صابرا اعطاه الصبر وثبته على ذلك ومدحه على ذلك قال نعم العبد إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم الشيخ النجلي حفظه الله ذكر ستة عشر قولا نقلها عن ابن العربي في معنى إيه؟ الكريم وكل ذلك حق لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف يعني هذه كلها عبارة عن استقصاء واستقراء لكن لا يمكن الحقيقة أن نحصي المعاني المتعلقة بكرم الله عز وجل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وإن تعد نعمة الله لا تحصى فلا يمكن أن يحصى غنى ولا يعني أن يحصى كرمه وإنما يعني الإنسان هذا كله بالإجمال وبمعرفة الشيء الممكن كما ذكرنا من قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يقول فإذا قلنا الكريم والكثير الكثير الخير والعطاء فمن أكثر خيرا من الله سبحانه وتعالى لعموم قدرته وسعة عطائه بل الخير كله في يده يذكرنا يعني في الحديث السابق من يذكر الحديث صح يد الله فذكرنا يعني هذا الحديث في ما مضى يقول وإذا قلنا إنه الدائم بالخير فذلك بالحقيقة لله وحده فإن كل شيء ينقطع إلا الله كل شيء ينقطع إلا يعني يعني إحسان رب العالمين فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة وإذا قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير فالله جل وعلا لا يقدر قدره لا يقدر قدره هذه مشتقه من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموا الله حق عظمته هؤلاء المشركون ما عظموا الله حق عظمته ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته واذا قلنا ان الكريم هو له قدر عظيم وشان كبير فالله جل وعلا لا يقدر قدره يعني الانسان لا يستطيع ان يحصي ما يعني قبل ما نتكلم عن اوصاف وهذه الصفه يعني انعام الله وعطاء الله عز وجل لو أراد ان يبدا ان يحصي والله ما هي النعم التي اعطانا الله السمع البصر كذا اعطانا المال اعطانا السكن ليؤينا اعطانا اعطانا اعطانا, أعطانا نعمة البداية لابد أن تفوتك أمور كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة. <تصفيق> نعم. فهذا يعني من معاني كرم الله عز وجل. وهنا الأمر متعلق ب بوصف الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يحيط الإنسان بكنه صفاته وكمال عبوديته. سبحانه وتعالى كمال الاوصاف والنعوت لا يمكن لرب العالمين سبحانه وتعالى فهذا من الكرم لماذا لانه لا تستطيع ان تحيط الحقيقه بكنه كرمه أو بكنه غناه بي... هذا الغنى من, من الصفات المتعدية اللي بتعدى نفعها للانسان إيه؟ للمخلوقات إيه المنان مثلا لا تستطيع أن تدرك كنه من رب العالمين وأنما هو يعني شيء مجمل شيء مجمل مما يعني من بعد ما بعض ما ترى من بعض ما تسمع من بعض ما تدرك لماذا وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وإذا قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات فهو الله وحده بالحقيقه القدوس السلام سياتي ان شاء الله معنى القدوس والسلام وان القدوس الطاهر من كل ما يضيف اليه المشركون والتبريء من النقائص والسلام من جميع العيوب والنقائص فهو الله وحده بالحقيقه القدوس السلام الذي لا يلحق النقص شيئا من صفاته المنزه عن النقائص والعيوب إنه هذا الكرم يعني من جملة معاني الكريم المنزه عن النقائص والآفات لأن وجود الآفات والنقائص تنافي وتعارض أي صفة الكرم تعارض الكرم وإذا قلنا إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل فمن المكرم والمنعم المتفضل الا الله سبحانه وتعالى فهو وحده الذي بيده مقاليد السماوات يعني مفاتيح خزائن السماوات والأرض يفتح منها على من يشاء ويمسكها عمن يشاء وخزائن كل شيء بيده مقاليد السماوات والارض وخزائن كل شيء سبحانه وتعالى والفضل كله بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يكرمه الله فمن الذي يكرم ومن يهني الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء من يهني الله ومن يهني الله فما له من مكرم الفاعل هنا من الله الذي يهينه الله ليس له من مكرم يعني من يهنه الله فيشقه يعني يجعله من اهل الشقاء فما له من مكرم بالسعاده يسعد لماذا لأن الأمور كلها بيد الله يوفق من يشاء لطاعته ويخذل من يشاء نصعد الله وفقنا جميعا ويسقي من أراد ويسعد من أحب سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يشاء وإذا قلنا معناه الذي يعطي لا لعوض فليس كذلك إلا الله وحده عز وجل فالخلق خلقه والملك ملكه والعطاء وعطاءه يعني يعطي ولا ينتظر ولا يحتاج ولا يفتقر إلى عطاء أو مكافأة ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى وإذا قلنا معناه الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من غير سؤال يعطي لغير سبب بدأ الخلق بالنعم وعوس عليهم العطاء وتفضلا منه وكرما يعني كما يقول العلماء من غير استحقاق هو يعني يمن ويتفضل على الإنسان يعني مثال ذلك الناس يستمتعون بالطعام والشراب الله عز وجل على كل شيء قدير أن يجعلهم يعني يعيشون في الأرض من غير طعام الشر أليس كذلك التناكح زواج الذكور من الإناث في استمتاع للذكران والغناء الله عز وجل على كل شيء قدير أن يكون التكاثر وأن يحفظ أنواع الخلائق من غير إيه؟ من غير هذا التكاثر لكن هذا في استمتاع هذا من وتفضل من الغني سبحانه وتعالى وهكذا حينما يعني ترى كيف ينعم الله عز وجل وكيف يتفضل الان إنسان ممكن يجري عمليه جراحيه وما يشعر بشيء اليس كذلك وحينما يعني يقوم واذا به يعني ياخذ بعض الادويه والامور تمشي لكن الآن لو استشعرنا أن هذا يعني من غير هذا كما يقال هذه يعني من غير البنج ومن غير هذه الأمور كم تكون الأمور صعبة وإذا قلنا معناه الذي وعد وفى إذا وعد وفى فإن كل من يعد يمكن أن يفي ويمكن أن يقطعه عذر يمكن الإنسان لا يستطيع ان لا يفي بوعده لضعفه اما الله عز وجل فهو لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وليس هنالك ما يعني يحول بينه وبين الوفاء لانه هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى والباري صادق الوعد لعموم قدرته وعظيم ملكه لا مانع لما اعطاه ولا موقع لما منه وإذا قلنا معناه الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله عز وجل وحده يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين لكن من غير أن يشغله شيء, أن, شيء أن يشغله شيء عن شيء أو أمر عن أمر أو دعاء عن دعاء إذن هذا معنى الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة وكبيرة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن في كل حاجة صغيرة أو كبيرة من في السماوات والأرض يتوجهون إليه وإذا قلنا معناه الذي لا يضيع من التجع إليه فهو الله وحده القائل عن نفسه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هذه من معاني الكريم أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا وقال, رب وقال ربكم دعوني أستجب لكم وإذا قلنا معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات فهو الله عز وجل وحده وهو من كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره فمن كرمه أنه الذي جاد وتفضل بالتوبة على التائب. يعني من من, من, من, من الله ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه هو الذي جاد من الجود يعني وتفضل المتفضل بالتوبة على التائب ثم تاب عليهم ليتوبوا ومن كرمه تفضله سبحانه بقبولها مهما عوم الذنب وكبر الجرم يتفضل على الإنسان هذا الرجل قتل مئة نفس مئة نفس قتل والله عز وجل أدخله إيه الجنة سبحانه وتعالى ومن كرمه أنه يبدل سيئات التائبين حسنات يبدل سيئات التائبين حسنات هذا من كرمه سبحانه وتعالى ومن كرمه سبحانه هذا طبعا ورد فيها نص إيه؟ ورد فيها آية قرآن ورد فيها حديث ومن كرمه سبحانه أنه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنبين الله اشد فرحا بتوبه عبده من أحدكم والحديث معروف لديكم كيف اذا اضاع الراحله وكذا عليها الطعام والشراب ثم وجدها الى اخره نعم ومن كرمه سبحانه انه يستحي من عبده اذا مد اليه, إليه سائلا متذللا ان يردهما صفرا خائبتين ليش يا اخواني لو الناس الان سمعوا عن شخص والله يستحي اذا انت سالته ان يردك الله يدلون على هالشخص الشخص يقولون هكذا يعطي اي شيء تطلب فالله عز وجل يستحي من عبده اذا مد يديه اليه سائلا متذللا ان يردهما صفا لخائبتين فلماذا لا تطمع بالكريم الاكرم الغني العظيم سبحانه وتعالى وأعظم أسباب نيل الكرامة أما الاكرم يا إخواني فيقول الخطاب هو أكرم معنى يعني أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم المعنى يعني ولا يعادله نظير وربما يكون الكريم الأكرم بمعنى الكريم كما جاء العز الأطول بمعنى العزيز الطويل العزيز الطويل وبعضهم يقول الله اكبر بمعنى ايه الكبير فقيل هكذا وقيل انه يعني الاكرم واكرم الاكرمين لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير حديث ابي امام الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه السلام يقول وعدني ربي سبحانه ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا اللهم اجعلنا منهم لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألف مع كل ألف سبعون ألف ولا عذاب ولا عذاب ولا عذاب, ولا عذاب يعني شعر داخل فيها وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل ثلاث حثيات مما يدل على على الكثرة حثيات رب العالمين سبحانه وتعالى وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمة سبعين ألف لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألف يعني أضرب سبعين ألف ضرب سبعين إيه الله أكبر وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السلي والعلم إحسان بعض الناس كما يقال يعرفون كيف تؤكل كتف يعني تجد كيف مصاحبة هذا يلغني أو مصاحبة الكريم من أهل كرم في الدنيا أو صاحب قرار أو صاحب أموال أو او, أو يعني صاحب جاه صاحب واسطات تراه يعني يعرف كيف يتقرب منه وكيف يدخله بيته فلماذا لا تتقرب من الكريم الأكرم سبحانه وتعالى حتى تنتفع فإنه قد فتح الباب وينزل كل ليلة السماء الدنيا وقال عز وجل ادعوني استجب لك والله يغضب ان تركت سؤاله لماذا تترك وتذهب إلى البخلاء تذهب إلى الخلق المخلوق الضعيف لماذا لا تلجأ إلى خارق الكرماء خارق كل شيء سبحانه وتعالى وأعظم أسباب نيل الكرامة كرامه الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلم فالاكرم عنده سبحانه ابقى له من عباده قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني اذا اردت ان تاخذ صفه الكرم فكن من اهل التقوى فاكرم الناس عند الله ليش ليس ليس ليس افضل جنسا او اطيب عرق او او او, أو, أو, أو اكثر مالا وانما أتقاكم باب التقوى مفتوح للجميع حتى مفتوح للكافر والمشرك والمجوس والزنديق أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو عدل الشريعة وعدل الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن بعض الأمور حينما تقتصر على جنس معين أو معين بعض الناس بتلهف لكن هذا الباب مفتوح لمن اراد أراد ان يكون يعني من السابقين جعلنا الله عز وجل من عباده المتقين ومن اوليائه المكرمين انه سميع وجيب امين فمن ثمرات اخواني من ثمرات اسم اسمي الكريم الاكرم إفراد الطلب اللجوء الى الكريم الاكرم والاستغناء عما سواه واليقين بانه لا يضيع هل الإنسان قد يتعطل عن العمل أو يشعر بشيء هنا يأتي وعلى ربهم يتوكرون لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصه وتروح قطان من أس من يا إخواني من أسباب, من أسباب يعني التي يرزق بها الإنسان التوكل انت امشي امشي في, ايش في طلب الرزق فينا في مناكبها المشي لابد منه المشي في مناكب الأرض لكن لا تنسى الحقيقة التوكل على الله قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسب أليس الله بكاف عبده بلى سبحانه وتعالى فحينما توقن وتعتقد أنه هو الكريم الأكرم انتهى انا يعني كما قال يعني قالت يعني قالت ام يعني ولد اسماعيل عليه السلام لابراهيم عليه السلام جميعا حينما قالت أه الله امرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيع وكتاب الكريم إذن لا يضيعنا الآن لو على افتراض ما يعني إبراهيم عليه السلام وضع إسماعيل وضع أمه في ذلك المكان وجاء قال هاي يعني هاي هذا إنسان غني وهذا مزارع وهذا كذا وهذا التاجر سيزودكم ايش في جديد في القصه ما في شيء لا تذكر اصلا يعني وإنما هنا كان ما كان من من شأن ذلك المكان العظيم إنما هو بسبب اليقين على الكريم اليقين إذن لا يضيعونه انظر الآن للمنطقه اللي هناك يعني ذهبوا في رمضان ذهبوا في موسم الحج ذهبوا في كذا يعني في مواسم معينة في الليل والنهار مما لا يكون في كل أسواق العالم أليس كذلك؟ أه. أه. سبحان الله وزمزم ينقل من ذاك المكان إلى كل دول العالم اليس كذلك؟ يعني سبحان الله هذا من كرم الله عز وجل فالتوكل على الله التوكل على الكريم يعني هذا من ثمرت اسم الكريم من اسمي الكريم الأكرم نسأل الله أن يكرمنا بالتفقه باسم الكريم الاكرم وبسائر هذه الأسماء وأن يغنينا بها وأن يعلمنا ذلك وأن يجعلنا نمضي ذلك عملا وسلوكا وأخلاقا إنه يريد ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وعلى وعلى الله صلى يا رب العالمين اللهم أمين نصر الله ذلك